وقال الذين أشركوا له شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاو المبين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 لا لَهُكُمْ فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوَنَّ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَاَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ